الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر أشهد أن ل اشهد إله إلا الله أ أ ن م ح م د رسول الله حي على ا ل ص ل ا ة حي على الفلاح قد قامت الصلاه どうやってどうしてどうやってどうしてどうしてどうしてどうして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 لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إ ان شاء الله آ م ن ي ن محلقين رؤوسكم ومقصرين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 وكفى بالله شهيدا محمد ا ل رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم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 ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى, فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار 「私の思い出を忘れずに」 Allah「あた <pus> なたのおかげでございます」 アなたの手を借りてくれたら」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 「いつしか言いません」「いつしか言いません」「いつしか言いません」「いつしか言いません」「いつしか言いません」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 موسوعه النابلسي للعلوم ي الاسلاميه